وَلَا تُتُّفَهَاأَم وَ لَكُمُ الَّ جَعلى الله لَكم قِيامَ وَرزقُوهم فيِيهَا وَكْسُهُم وَرزقُوهم فيِيهَا وَكْسُهُم وَقُولوا لَم قَولَم مَعرفَ وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرِزْقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين ياكلون أموال اليتاما ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدا فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا اِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بعد وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ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 ومن يعص الناها ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 إن مَ التوبَتُ علىى اللهَِّ للَِّذينَ يَعمللونَ السّ أَبِجَهلٍَ ثمَُّ يتُبُونَ مِنْ قَربٍ فَألَائِكَ يَتُوبُ الللهَّهُ عليهيهِمْ وَوكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَكيمَام.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 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طِلِبَتْ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا والّمَ تعلكمُ أَّها تُكم وَبَنَا تُك وأخَواتُكم وََّ تُكم وَخَالَ تُكم وَبَناتُ الْ الأآخ وَوبَناتُ الأخْتِ وََّها تُكمم الَّ أضَع نَك وأخَوَاتُكم من الررضاعاتِ وََّها تُِساائِك وَرَبائبُكم الَّ ف حجوركُم منِن النِساءك اللَّ بهم إن فَلا جُناحَ عَلَكُم وَوحَلَ إِلُ أَبنَاائكُم الذيذينَ منِنْ أَصْلَابكُم وَ تجعوا بَين الْ الأُخْتَم وَأَ تَجَعوا بنَ الْ الأُخْتَين إللاا م قدَدَسَلَف إِ اللهَّه كَان غَفُور الرَّحيِيمام وَالْمُحْصنَةُ مِن النِسَ إِللاا م ملكك أيمَُكم كتابَ الله عليكم وأحل لَكُم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتموا به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتموا به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ, أن تكون تجارة عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيماً ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف ن슬يه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سوئاتكم نكفر عنكم سوئاتكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم وعلى بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 الصالحات قانتا تحافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهم فعظوهن واللاتي تخافون نشوزهم نفعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علييا كبيرا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 وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا يَوومئِذ يَودّ الذيينَ كَفرَوا عصوُ الرَّسُولَ لَْ تَسَّى بِهِمُ الأررض وَلَا يَكتمونَ اللهَّه حَديثام يا أيّه الذيينَ آمنوا لا تقرب الصَّلاةَوآنتُ سُكَ حتى تعلم ماَا تَقولونَ وَلا جنُبًا إللاا عَابِر سَبيل وَلا جنُُبًا إللاا عَابر سَبيل حتىَ تَْتَصلُ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 أَْ ج آحَد مِنكُم مِنَ اللهَّائِطِ أَلَ مَسْم النِس أَفَلَم تَجد مَا أَ فَتَََّمُ صَعيدَ طَيبَ فَمْسَحُ بِوجهِكُم وَأَديكُ إ اللهَّه كانََعَفُ وَو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 وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَآئِنَا لَيَمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فلا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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تَرَ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله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 وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 إن الله يامركم أن تود الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم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 لم ت إلى الذين يزمون أن آموا بما أازل إليك وما أازلَ من قبللك يريدون أي يتتحكم إلى الطغوط يريدون أي يتتحكم إلى الطوت وقد أمِ أي يكفر به وَريد الشيطان أي يظلهُ مضللَ ببعيد. وَإذا قِيلَ لَم تَعَلَ إِ مَا أَزَل الله وَإلَى الرَّسُولِ رأيتَ الْ المُنَافِقِينَ يَصُدّونَعَكَ صُدداَا فَكيفَ إذَا أَصَابَتْم مُصيبَة بماَا قددَّمَتْأَدهِمُ ثَُّجَا أووكَ يَحْلِفُونَ بالاللههِ إن رَدَنَ إلَّا إحْسَانَتَوْف قاق أُلهئِكَ ال الذيذنَ يَعلَموا اللهَّ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَآلِ الضنْهُم وَوعِظهُم فَعِ الظَّنْهُم وَعِضْهُم وَكُلهُم فِي أَافُسِهِمُ قَولَم بَ لِغام وَمَا أَْرسَلْناامِ الرَّسُولٍ إِلَّا لُطَاع بإِذن اللله وَلَو أنهُ إظَّلَمُ أَافُسَهُم جَهاء كَ فَْتَْفرَرُ اللهَّه وَاستَغْفَرَ لَم وَاستَوْفَرَ لَم الرَّسُول جد اللهَّه تَوابَ الرَّحيمام فَلا وربَبِّكَ لا يُمنِنُونَ حتىَى يُحكمكَ فيِي مَا شَجرَ بَيْنَهُ ثمَُّ لا يَجد فِي أَ فُسِهِمُ حَررجَ ثمُ لا يَجدوا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ وَلَها دَنهُ مصاطَم مستُسْتقِيمام وَمه يُطَعِ اللهه وَرَّسُول فَأُلائِكَ مَعَ الذيذينَ أَنععملَ الللههُ عَلَيْهِمُ مِن النَّبيين وَصدّقينَ وَالشهَداءِ والالصَّالِحينَ وَحَسُنَأُولائكَرَ فِي قَا ذَلِك الْفَضْلُ مِنَ اللهَّ وَكَفَ باللَّهِ عمام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 وَمه تَولَّ فَمَا أُرْرسَلناك عَلَيْهِمُ حَفِيضَا وَيقولُونَ طاع فإِذا بَزُ مِنْ عدِكَ بَيَةَ طائِفَةُم مِنْهُ غيْرَ ال الذي تَقولُول واللَّهُ يَكْكتُبُ ماَا يُبَييتونَ فَلِ الظنْهُم وَتَوك عَى اللهَّ وَكَفَ بالِلهَّهِ وَكلَ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم وحصرت صدورهم أو جاؤوكم وحصرت صدورهم وأن يقاتلواكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فَمَا جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا اِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَه يَقتُ الْمُمِنَ مُتَّدَ فَجَزَ أهُو جَهََّ مُخَالدَ فيِيهَا فَجَزَهَا أُهُو جَهََّ مُخَالِدَ فيِيهَا وَغضِبَ اللهَّهُ عليهلَيْهِ وَلَعَنَه وَغضِبَ اللله عليهلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعددَّ لَهُ عَذاابًا عظمَام. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم منا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم منا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم فِي سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم من مؤمن تنبغون عرض الحياه الدنيا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 وَفضل اللههُ المُجَاهِدينَ علىى القاعدِينَ أَجرًْا عظِيمَا دَجاتٍ مِن هو مَغْفَِةَ وََرحمَا وَوكَان اللهَّهُ غَفُور الرَّحيمام إ الذيينَ تَوفَّهُمُ الْمَل إكَ تُظالِمِ أَمافُسِهِمُ قالوا, فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فِي مَكُ تُم قالوا كَّ مُستَضافينَ فيِيأَرم قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ما واهموا جهنم وساات مصيرا الا المستضافين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وَكان اللَّهُ عَفُوًا غفُورام وَمَيْه يُهاجِ فِي سَبيل اللَّه يَجددَ فِي الْ الأررضِ مُرغَمَن كَثيرَ وَسَعَ وَمَيْه يَخْرجَ مِ بَيْيتِهِ مهاجًا إلىى اللهَّه وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَدِكُ الْ المَوْوتُ فَقدَدَ وَقأَجرهُ على اللهَّ وَوكَان اللهَّ أَفُورَ الرَّحيمام. وإذا ضربتموا في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُم مَّؤْذٍ مِّنْ طَرٍّ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا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 اِن تَكُوْنُوْ تَلاَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَلْمُوْنَ كَمَا تَلْمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنْ اللهِ مَا لا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا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 هاتُمُهَا أُل إجَادَلْلتُمُ عَنْهُم فِي الحياتةِ الدُّنْياَا فَمَهْ يجَادِلُ اللهَّ عَنْهُم يَوْمَ الْ القِيَامَةِ أَمَّ من يَكُون عليهلَيْهِم وَكلَ وَمَْ يَعملسُ أَنْ أَوْ يَظْل نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَوْفرِِ اللَّه يَجدِ اللهه غَفُور الرَّحيِيمَا وَمَْ يَكْسبَ إِثْمًَا فَإَِّماَا يَكْسِبُهُ على نَفِْه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل مهتانا وإثما مبينا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل مهتانا وإثما مبينا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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى ونسلخ جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وساءت مصيرا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 وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا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 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَألائِكَ يُدخَلونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظلمونَ نَقيرام وَمَنْ أَحْسَنُ دينينَ مَِّن أَسْلَمَ وَجهَهَهُ لللههِ وَو مُحْسِنُ والالاتَّبَع مِلَّ تَ إبرَاهِي مَ حَنِيفَا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إبَهِي مَ خَللا وَلِللههِ م في السماواتِ وَم فِي الأررضِ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيئءم نُحيطام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 وَمَا تَفعلوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن اللهَّه كانَان بِهِ عَمَا وَإِن مرَأةٌ خَافَة مِنْ بَعِهَا نُشزًا أَ ععرااض فَل جُناحَ عليهلَيهِمَاأََ الصَّالحَ بينََهَُا صُلحام والالصُلْلحُ خَيير وَحظِرَةِ الأأَفُسُ الشّح وَإِن تُحْسِنُ وَوتَتَّقُ فَإِن اللهَّه كان بِماَا تَعملُونَ خَبيرام.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 وَِللهه مَا في السماواتِ وَما ف الأررضِ وَلاقدَ وَ الصيين الذي نَأوتُ الْ الكتابَ مِنْ قبلَدِكُم وَإياكُمُ أَاتَّقُ اللهَّه وَإِنْ تَكفرُرُ فَإِنَّ لللههِم في السماواتِ وَما ف الأرض وَوكانَ اللهَّهُ غَنِيًا حَميدَا وَللهِم في السماواتِ وَما ف الأررضِ وَكفَ بالِ الله وَكيلَ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وَلَوْ على انفسكم او الوالدين والاقربين ا يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ا يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما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 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ, وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَا يُرَاءُونَ الناس, النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا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 يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقُولُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ تَجَاوَزَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفعنَا فَوْوقَهُ الطورَ بِمثاقِهِم وَكُلننا لَهم دخُلُ الْ البابسُ الجد وَكُلنا لَم لا تعدُّ في السَّبَةِ وأخذْن مِنْهُ مثاقُ غَلضَا فَبِما نَ قَضهِمُ مثاقَهُم وَكُفْرِهِمُ بآياتِ اللهَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأأَمبه أَ بِغَيْرِ حَِّم وَقَوْلِهِم قُلُوبُناَا غُلْلفُ ببلْطَبَ اللهَّهُ عَلَْهَا بِكُفرْرِهِمُ فَلاَا يُمِنونَ إللاا قَليِيلا وَبِكُفرْرِهِمُ وَقَوِْهِمُ علىى مَرْيَمَ بُْتَانَ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 إ أَوْ حَين إلَكَ كماَمَا أَوْ حَين إ نُحون نَّبينَ مِنْ بعدِْه وَأَوْحَين إى إبَرَهِيمَ وَإِسمْمَاعيلَ وَإسْحاقَ وَييعكُوبَ وَْأَسْبَطِ وَعيس وَأَيوبَ وَيُونسَ وَهارونَ وَسُلَيم وَآتَينَا داود زبورا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 إ الذيينَ كَفرَرُوا وَظَلَموا لَمْ يَكنِ اللَّهُ لَفِرَ لَم وَلَا لَهْدِيَهُم طريقًا إلَّا طريقَ جَهََّم إِلَّا طريقَ جَهََّ مَ خَالدينينَ فِيهَا أَبدَا وَوكَانَذ لِكعَى اللهَّه يَسييرام ي أيُّهنا سُقَدجَ أَكُم الرَّسُول بالِالحقَقِّمِ الررببِّكُم فَآامِنُ خَيْرَ لكُمْ. وَإِن تَكفررُوا فَإِن للهَّهِ مَا في السماواتِ وَالأَرّ وَكَانَ اللهَّ عَليمًا حَكيمام يَا أَهْل الْ الكِتابابِلَ تَغْلُوا فِي دينكُ وَلاَا تَقولوا علىى الله إللاا الحََّّ إ مَ الْمَسِيحَعسببََنُ مَرْيَمَ ررسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ القهَا إ مَريَمَ وَروحم مِنْه فَآمِنوا بالِاللهه وَررسُلِهِ وَلَا تَقولوا ثلاثَلاثَ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 وَمَيْ يَسْتَنكِفعَ ععبادَتِهِ وَيَستَكْبِ الْ فَسَيَحْشُرُهُم إلَيْهِ جَام فَأَمَّا الذيذ نَ آمَن وَعملِلُ الصَّالحَاتِ فَيوَفِيهِمُ أُجُورَهُم وَيَزيدُهُم مِنْ فَضْلِه وَأَمَّا الذيذ نَسْتَنْ كَفُ وَاسْتَكْرُ فَيُعذِبهُم عَذاابًا فَإِنَّ ذِى بُحُومٍ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نورا مبينا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنмَرَأٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا ترك